وعلى آله وصحبه وسلم أعدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الزاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لقد سبق لنا أن تحدثنا في الدرس السابق عن موضوع هذه الدروس الذي هو أشرف موضوع سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحدثنا عن المؤلف والمؤلف الذي سنتخذه منهجا لنا نتبعه ونستقي منه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف هو القاضي عياد والمؤلف هو الشفاء القاضي عياد كما تحدثنا عن التاريخ الذي ظهر فيه هذا المؤلف تاريخ القاضي عياض رحمه الله الذي هو القرن السادس الهجري حيث توفي رحمه الله في 544 هجريا في ذلك الوقت الذي أشرنا إلى أنه هنا نوع من التموج نوع من تلاطم بين المشاعر والعقول أو بين الوجدان والعقل بحيث بعض الناس يعودون إلى العقل يعتمدونه في التحسين والتقبيح والآخرون يعودون إلى وجدانهم يستحسنون بها ويستقبحون والقاضي ضرادة أن يقول لهم لا هذا ولا ذاك فالله سبحانه وتعالى هو الذي أحل الطيبات الله سبحانه وتعالى هو الذي بين وجه الحق في كل أمر وذلك عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإما ياتي أنكم من هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أما ما لم يات النبي؟ فالناس لا يستطيعون أن يجدوا هدى ولا أن يجدوا طريقة، لأنهم لو لو كان لهم بذلك إمكان لما كانوا في حاجة إلى بعثه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وحاجتنا إلى بعثه الرسل, الرسل ضرورية، حاجتنا إلى بعثة الرسل ضرورية، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي لا يعدب أحد لم تبلغه الرسالة لماذا لأنه في حاجة إلى هاد يهديه في حاجة إلى مبعوث يعني يعلمه مراد الله منه كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سأله أحد أصحابه قال له ماذا يريد الله مني ماذا يريد الله عز وجل من عبده فقال له سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا سمعت الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا فاعرها سمعك اعطيها ودنك فاعرها سمعك فانما هو امر تؤمر به او نهي تنهى عنه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود هذا امر تؤمر به يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان هذا نهي تنهى عنه اما اليوم ان شاء الله سبحانه وتعالى فسندخل في موضوعنا وسندخل في هذا الكتاب ان شاء الله سبحانه وتعالى متسبعين لخطوات عياض في رحمه الله تعالى، وآخدين من كل من كل الجوانب التي يمكن أن تفيد في الموضوع وأن تغني دروسنا هذه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن قبل ذلك لا بد من السند إليه، لأن من خصائص هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم من خصائصها الإسناد. لم يكن لأمة من الأمم إسناد إلى علومها إلى معارفها. إلى أديانها إلى رسائلها السماوية كما كان لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ان الكتب المنزلة قبل القرآن الكريم استحفظها الله سبحانه وتعالى لأهلها بما من كتاب الله وكانوا،, وكانوا عليه شهداء استحفظهم أي كلفهم بحفظها ماذا فعلوا؟ يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويحرفون الكلمة عن مواضعه يغيرون يبدلون يزيفون المعنى أحياناً ويغير ويغيرون الحروف احيانا أخرى فلما جاء القرآن الكريم وكان رسالة الله إلى الناس اجمعين قال انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لم يكلف الله عز وجل البشر بحفظ القرآن الكريم ولكنهم كلفهم بالتشرف بحفظه بمعنى أن يحفظوه ويسهر في تلاوته وفي تفسيره وفي التدبر في معانيه وغير ذلك من الأمور تشريفا لهم وليس كليفا أما الله سبحانه وتعالى فقد تكفل تكفل سبحانه وتعالى بحفظه فقال إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون بحيث لو اتفقت أمة من الأمم على أن يتركوا هذا الكتاب ولا يعتنوا به فإن الله سبحانه وتعالى سيبعث لهذا الكتاب قوما آخرين فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين فالله سبحانه وتعالى حافظ كتابه وهو سبحانه وتعالى بالغ أمره ومتم, ومتم سبحانه وتعالى أمره فالاسناد من خصائص هذه الامه يعني حدثني فلان عن فلان عن فهذا العلم يأخذ من افواه الرجال يأخذ من الشيوخ والمشايخ أخذوا عن شيوخهم وهكذا ويشترط في هؤلاء الشيوخ ان يكونوا ربانيين أن يكون من أهل العدالة والضبط أن يكون من أهل الوراع والنزاهة والفضل وغير ذلك من الأمور التي هي محلها في كتب علم الرجال أما هذا الكتاب فقد حدثني به إجازة حدثني به إجازة شيخي وسندي الفقيه العلامة الأديب المتصدر لتدريس العلوم والفنون بمدرسة ذوم العتيقة ما يناهز خمسين سنة يعني تصدر لإقراء والتدريس في هذه المدرسة مدرسة دومنو يعني في ضواحي بيقراء في سوس يعني ضواحي أجدير يتصدر لإقراء في هذه المدرسة ما يناهز خمسين سنة وهو ما يزال على قيد الحياة تخرج على يديه أجيال وأجيال ولتلاميذه وطلبته حضور الحضور هم المتميز داخل الوطن وخارجه في سائر الوظائف بارك الله تعالى في جهوده وجزاه عن الأمة خير الجزاء وأمد في عمري لينهل الناس ويتعلل من فيض علومه ومعين أخلاقه وتربيته وسلوكه عن شيخه سيدي محمد الحبيب بن إبراهيم البشواري قيم مدرسة تنلت لو كنتم تسمعون بمدرسة تنلت فهو شيخه الحجل الحبيب رحمه الله تعالى ومشهرها بعطائه والذي شهر هذه المنطقة بعطائه العلمي المتوفى 1397 عن سن تناهز 112 سنة, يعني 112 سنة كلها في العلم والتدريسي وتخريج العلماء تصدر لقرأة والتدريس فيها أزيد من 72 سنتين يعني هذا الحاج الحبيب رحمة الله تعالى عليه في مدرسة يعني يقرأ ويدرس أزيد من 72 سنة عن شيخه الجليل سيدي عبد الله بن عمر البشواري نسى يعني من اعمامه عن العالم الكبير سيدي علي بن سعيد الهلالي عن الشيخ الزاهد العالم سيدي أحمد بن سعيد النظيفي عن خاتمة المحققين سيدي محمد بن حسن لبناني تسمعوا بالبناني؟ ها نحن وصلنا, وصلنا؟, وصلنا الفاس عن الشيخ محمد بن حسن لبناني رحمه الله تعالى صاحب الحاشي على الزوقاني وأخرى على السنوسي في المنطق وغيرها من المؤلفات التي ألفها رحمة الله تعالى عليه عن سلسلة مشايخه المشهورة في, في فهرسته المشهورة له فهرسته كبيرة في أسانيد طويلة وأسانيد يعني كثيرة جدا المتصلة بمشاهر الرواة ومشايخ الطربية إلى مؤلفه الجليل مؤلف هذا الكتاب الجليل العلامة الذي لم يدرك أحد وهو بما اوتي من الفضل المزيد حتى كني بأب الفضل ابو الفضل القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه السبت يعني من مواليد سبتة الأندلسي يعني أصله, أصله الثاني من الأندلس اليحصب أصله الأول من, من اليمن يعني فهو يحصبيون أي من عربي يحصب قبل يحصب في اليمن أندلسيون لأنه من الأندلس جاء إلى, إلى سبتة السبتي المولد المراكشي الوفاه رحمة الله تعالى عليه قال بسم الله الرحمن الرحيم بدأ مؤلفه هذا ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداءً بكتاب الله تعالى الذي بدأه الله سبحانه وتعالى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم واقتداءً بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها كل أمر بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطر وفي رواية فهو أقطع وفي رواية فهو أجدم وفي رواية البيعادة لا يبدأ فيه بالحمد لله وفي روايات بذكر الله على كل حال لا بد أن يبدأ الإنسان عمله وأن يبدأ تأليفه وأن يبدأ شغله وكيف ما كان هذا الشغل ببسم الله الرحمن الرحيم قد جاء في الحديث أن من كان يفتتح أعماله ببسم الله كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات لأن الرسان لا يخلو من حركات وسكنات فإذا قام قال بسم الله وإذا جلس قال بسم الله وإذا نام قال بسم الله وإذا استيقظ قال بسم الله وإذا أكل قال بسم الله وإذا شرب قال بسم الله وإذا خرج قال بسم الله وإذا عمل قال بسم الله فيكون مفتوحا لسائر أعماله ببسم الله أي لتحصل له البركة وليحصل له الفضل لا على غير وليحصل له الفضل لا على غير على ما يقوله بعض الناس من البسملة يعني من الشأن القديم ومن الشان الشأن كذا بعض الناس بعض الناس يعني المتحررين ما معنى المتحررين أنا لا أعرف متحررا غير الموحدين لله سبحانه وتعالى الموحد هو المتحرر المتحرر من الهوى المتحرر من الشيطان المتحرر من نفس الأمارات بالسهدة المتحرر هذا هو الحر اما الذي تحرر من الشريعه وتحرر من الوحي وأراد أن يبني الأمور على هواه ويقول انا متحرر فهذا لسنا منه وليس وليس منها. بعض الباحثين في الغرب يعني في ديار في الغرب قدم بحثا ليناقش في في الكليه بحث اطروحه وقد افتتحه لأنه من المسلمين افتتحه بسم الله الرحمن الرحيم وكان من الملاقشين أحد غير المسلمين كأحد النصارى مثلا فأول ملاحظة لاحظها عليه أنه قال له هذا عمل جيد ولكنك وهبته لمجهول وهبته لمجهول يعني الله بنسبة إليه مجهول فلماذا افتتح بحثه هذا ك... يعني جهد جهيد بذلت فيه وقتا وبذلت فيه مالا وبذلت فيه طاقه وبذلت فيه وبذلت فيه ولكن نسبته لمجهول انظر الى الى الطمس بعينه انظر الى عمل بصيره بعينه عندما يظن الناس ان الله سبحانه وتعالى مجهول وهو اعلم من ان يدل عليه وهو اظهر من ان يرشد اليه وهو سبحانه وتعالى ظاهر ودليله ايضا ظاهر وواضح وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدة للصانع لولا قدرت الله ما تحرك الطالب في هذا البحث لولا عطاء الله سبحانه وتعالى له في العقل والفهم والدكاء وغير ذلك من الأمور لما وصل إلى ما وصل إليه فالكل بفضل من الله سبحانه وتعالى ورحمته ولولا فضل الله عليه عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا كل حركة وكل سكون في كل خلواتك وجلواتك بفضل بمحض الفضل والمن من الله سبحانه من الله سبحانه وتعالى إذا كل أمر ديباري أي دي شأن عظيم كل أمر يهمك كل أمر تحتاج إلى أن يكتب في سجلك فابدأه ببسم الله قل بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث كل أمر ديبال فيه كلام ولكن الصحيح أنه حديث حسن خرجوا ابن ماجه وأبو داود وطبراني وغيرهم حديث حسن بعض العلماء ذهبوا إلى أنه موضوع ولكن هذا ليس بصحيح كل ما فيه أن بعض الطرق فيه ضعيفة وضعفها يحتمل بجمع طرقه فيكون في مجموع طرقه حديثا حسنا ودرج العلماء على الاستشهاد به وذكره في مقدمات مؤلفاتهم يعني كابيراً عن كابيراً بما فيهم بمن حجار وغيرهم، والنواوي رحمة الله تعالى، وهو من المحسنين له والمصححين له، النواوي رحمة الله تعالى عليه في رياض الصالحين، وابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه وغيرهم. كل أمر ديبال لا يبدو فيه ببسم الله، فهو ابتر كل أمر تقوم به غير مفتتح ببسم الله، فهو أبتر. كل حركة يقوم بها العبد لا يقول فيها بسم الله، فهي ناقصة البركة أو معدومه البركة بالكلية. وكل أمر لا يذكر فيه اسم الله عز وجل له للشيطان فيه نصيب للشيطان فيه حظ إذا دخل العبد بيته ولم يقل بسم الله دخل معه الشيطان وإذا وضع يده في الطعام ولم يقل بسم الله أكل معه الشيطان وإذا اتى له ولم يقل بسم الله جامع معه الشيطان لقوله سبحانه وتعالى وشاركم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروره الله سبحانه وتعالى عطاءه عطالي الشيطان الفرصة أن يشاركهم أن يشاركهم في الأموال إذا أكلوا وشربوا وفي الأولاد إذا أتوا أهلهم وباشروا أهلهم هذا أمر من الله سبحانه وتعالى فرصة ولكنه حصن أولياءه حصن الله سبحانه وتعالى أولياءه بذكره إنما سلطانه على الذين يتولونه يتولونه أل أمن الذين يفتتحون أعمالهم بذكر الله تعالى يفتتحون أعمالهم ببسم الله ويختمونها بالحمد لله فلا نصيب للشيطان فيهم وقد ورد في بعض الآثار أن رجلا أن شيطانا هزيلا لقيه شيطان آخر سمين فقال له ما لك أنت هزيل ما لك هكذا هزيل قال لقد قرنت, قرنت القرين ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين كل واحد عنده القرين ديالو. لقد قرنت بإنسان ما وضع يده في شيء لا سمى الله فحرمت من الطعام والشراب حتى هزلت كما رأيت فقال له الآخر أما أنا فقد قرنت بشخص لا يذكر اسم الله فأكلت معه وشربت فسمنت يعني إذا أردت أن يكون الشيطان كهزيلا ضعيفا فاذكر اسم الله سبحانه وتعالى على كل ما تاتي وما تدر وإذا اردت ان يكون شيطانك قويا عليك متصلطا عليك متحكما فيك موسويسا لك مستنكحا لك فلا تذكر اسم الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يوصينا في كثير من الاحاديث منها اذا كان جنح الليل او امسيتم حديث جابر رضي الله تعالى عنه اذا كان جنح الليل او امسيتم فاغلقوا ابوابكم واذكروا اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وغطوا آنيتكم وفي رواية خمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو انتعرضوا عليها شيئا يعني إن استلفه الماء تخاف أن يسقط عليه شيء أو أن يشرب منه شيء فقط يعرض عليه عصا ولو عصا يعرض عليه شيء وقل بسم الله فإن الشيطان لا يقترب منه وأطفئوا مصابيحكم واذكروا اسم الله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنهج يبين لنا أن الإنسان لا بد أن يضيف إلى الوسيلة المادية الوسيلة المعنوية الوسيلة المادية أغلقوا أبوابكم خمروا آنيتكم أطفئوا مصابحكم هذه وسائل مادية ملموسة ظاهرة يعرفها الجميع ولكن هناك وظيفة أخرى ووسيلة أخرى هي معنوية واذكروا اسم الله اذكر اسم الله على تغذية الأنا، اذكر اسم الله على الطعام حتى لا يضرك، اذكر اسم الله على الشراب حتى لا يضرك. ليس فقط هذه الوصايا التي ربما نجدها مكتوبة في في بعض الأماكن أنه إذا أردت أن تكون فغسيلاً جيدا جيداً وفعل كذا جيداً وفعل كذا جيداً، ولا نجد في هذه الوصايا اذكر اسم الله، لأنه لا يضر مع اسم الله شيء. إذا ذكرت اسم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمور، فإنه لا يضر مع اسم الله. مع اسم الله شيء بسم الله كيف تكتبوا بسم الله كيف تكتبونها بالباء الطويلة إذا أردت أن تكتب بسم الله اكتبها بالباء الطويلة هكذا وهذه الباء الطويلة يقول العلماء هذه الباء تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى ورفعته لما كانت هذه الباء داخلة على اسم الله تعالى ارتفعت وصارت طويلة عالية وبعض النحات يقول هي عوض عن الالف المحذوفه لان الاصل باسم الله اسم ولكن تلك الهمزات تسمى ماذا همزه وصل وهمزه الوصل في حال الوصل تحذف ومما يندر به انهم يقولون همزه الوصل اذا كان الوصل تحذف ان هي همزه الوصل ولكن في الوصل تحذف لعدم الاحتياج اليها فلما كثر استعمالك لبسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حتى صارت الباء جزءا من اسم الله حذفت الالف ولذلك لو كنت تقرا القران الكريم فانك ستجد فسبح باسم ربك العظيم فيه الالف ولما فيه الالف الاش في الالف لانه استعملت مرتين او ثلاث في القرآن الكريم فسبح باسم ربك العظيم يعني فيه الالف لانه استعملت قليلا اما التي استعملت كثيرا وهي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. كم من مرتين استعملت بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن الكريم؟ نعم. زائد زائد نمل. هي مية وقم ستاشر. مية وربعة عشر سورة زائد نمل ناقص براءة. هيك. كتعرفوا هذا الشيء يا? انك انت استثنين ملا المستثناء. مية وربعة عشر سورة مفتتحة ببسم الله الرحمن الرحيم زائد النمر بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي واتوني مسلمين ناقص براءة لأنها غير مفتتحه اذا إذا العدد 114 114 زائد واحد 115 ناقص واحد مية مية مزيان هذا بسم الله الرحمن الرحيم هكذا كتبت بسم بدون الألف لكثره الاستعمال لكثره الاستعمال لأن الباء كلمة في اللغه العربية والاسم كلمه اخرى فباسم كلمتان الاولى حرف والثانيه اسم ولشده تلاصقهما واستعمالهما معا امتزجتا حتى صارت كلمه واحده بسم الله والاسم مشتق من من ماذا من ماذا اشتق الاسم من السمو قيل من السمو وقيل من السما اي العلامه لأن الاسم يدل على مسمى أي يكون علامة عليه أو يسمو بمسماه بمعنى يرفعه من بين سائر الناس فإذا قلت يا أحمد فإن غير أحمد لا يلتفت إلي لأنه لم يسم به هذا الاسم ولم يرفعه من بين سائر الناس وأيضا أحمد كلمة أحمد الأليف والحاء والميم والدال علامة على حمد الذي هو ذات ولحم وعظم وهذه من منة الله تعالى على الإنسان وعلم آدم الأسماء كلها الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها لو كنت في حاجة مثلا إلى إحضار شيء معين ولم تعلم الأسماء ماذا ستفعل؟ لو قلت لشخص مثلا ايتني بإنائي من محل الوضوء اتوضا ولكنك ما تعرف اسم الإناء ولكنك ما تعرف والمتوضّى كاسم ولكنك ما تعرف ما تعرف ما تعرف ماذا ما ما تفعل؟ أن تذهب معه إلى المحل المذكور وتشير إليه بالأسبوع وتقول له احمل هذه ويحمل هذه ويتبه إليك فإذا ذهبت معه اذا فلا حاجة لك به إليه لأنك ذهبت وانفقت الطاقة وبفضل الله عز وجل ورحمته علم آدم الأسماء كلها فكان الإنسان يجول في العالم كله عالم الغيب وعالم الشهادة وهو جالس في مكتبه ومتمكن في ذلك العالم برأس قلمه يكتب الأسماء كلها يكتب الجنة والنار والميزان والحساب والعقاب والأشخاص والخير والشر وغير ذلك من الأمور بفضل ماذا بفضل تعليم الله عز وجل الآدم الأسماء كلها فإذا قلت يا أحمد فإنه يخطر ببالك رجل اسمه أحمد وهو من نحم وعظم وعصب وإذا لم تكن تعريف هذا الاسم فانك ستقول ما ادري ما أحمد فعلاقة الاسم بالمسمى سنتحدث عليها ان شاء الله سبحانه وتعالى اذا فالاسم اشتق من سما، وهذا مذهب البصريين أو اشتق من وسامه وهذا مذهب الكوفيين لأن مدرسه البصره ومدرسه الكوفة كانت تاقضي الشهرات في علم النحوي واللغتي في زمن معين حتى طغت عليها المدرسة المغربية بعد بروز روزي بن مالك رحمه الله تعالى وابن أجرم و موسى الجزولي رحمه الله تعالى عليهم جميعاً يعني حتى عادت المدرسة النحوية من المغرب فطغت على المدرسة الشرقية فكان الناس اليوم يدرسون ألفية بن مالك و الأجرمي لابن أجرم رحمه الله تعالى عليه في المدارس والجامعات هناك في في الشرق الكويتيون يقولون هو من وسمع لان العرب تقول وسمت ابيلي اي وضعت في اذنها علامه اعرفها فاذا اختلطت الابل في الباديه كل واحد يعرف ناقته وجمله بمدى بالعلامه التي وضعها في اذنه بالسما والبصريون قالوا من سماء لانه يسمو بصاحبه ولانه يجمع على اسماء هذه الهامزه الاخرانيه هي الواو في سماء يسمو بينما لو كان من وسم ك أو سام أوسام أو وسمات أوسام أو وسمات أو أوسيمة أو أو كنقول أوسيماك أوسيمة جمع وسام وهي العلامة أو الشارة التي يعلقها شخص الآخر من باب التكريم ومن باب الشريف. إذن فلهذا قال النحات وشتق الإسم من سما البصري وشتقه من وسم الكوفي والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي يعني لابدت تصغير للاسم الاسم كيف كغت تقول سمي نقول مثلا سمي فلان كذا يعني اسمه سمي هو تصغير هو تصغير ماذا صغير اسم والنحات يقولون تصغير الشيء وتكسيره يرده إلى أصله لما تقول ميزان هذي كله أصله ماذا ميزان اصله الواو منين تعرفوا هذا قال كسره يعني اجمع اجمعه يجمع تكسير فانك ستقول موازين ها رجعت موازين موازين فالتكسير والتصغير يردان الشيء الى اصله فلو كان من وسما لقلنا وسيم وسيم على كل حال باش ما في هذه المساله باسم الله أنا واحد الجدل طويل بين علماء الكلام هل الاسم هو الله أو الله هو الاسم أو ليس الاسم بالله يعني هل هل هناك تغايرون أو هناك توافقون هل اسم الله هو الله هم يقولوا هل الاسم عين المسمى ولا غيره هل الاسم عين المسمى ولا غيره ليش حاجة أخرى إسم نعم إسم عين, اسم عين المسمى بالنسبه لله سبحانه وتعالى لأن أسمه سبحانه وتعالى قديم كما أن ذاته سبحانه وتعالى قديم كذلك، فلأسم أين المسمى؟ ولذلك إذ وجد العلماء يقولون بذاته سبحانه وتعالى أو بجانب بجانبه سبحانه وتعالى أو بقدرته سبحانه وتعالى، فإنهم يعنون بذاته لأنهم لا يفرقون بين ذاته سبحانه وتعالى وصفاته وأسمائه وصفاته وأسمائه كما قال كما قال الصحابي الجليل خبي وبن عدي رضي الله تعالى عنه. لما صلبه المشركون على جذع نخلة قال ولست أبال حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلوين ممزع وذلك في ذات الإله ذات الإله ولم يقل وذلك في الله ولا في الإله وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلوين ممزعي إحنا ما غادي نتخلف هذا هذا الموضوع الشائك الذي يعني قد يشوش أكثر مما, أكثر مما يبين لأنه من علم الكلام وأموره يعني واضحة وإنما نقول باسم الله أي باسم الله سبحانه وتعالى عندما نتبرك نفرق بين الحليف والتبرك عندما نحلف نقصد الدات مباشرة فنقول بالله وتالله الله والله ولكن إذا تبركنا نقول بسم الله، بفضل الله، بنور الله، بعزه الله، بجلال الله، بفضل الله، بكرم الله. فننسو إلى الله سبحانه وتعالى هذه الأسماء وهذه, وهذه الصفات. هنا موضع ماذا؟ وموضع الحليف ولا موضع التبرك؟ موضع التبرك فجاء بسم الله. فعندما تريد الحليف تقول بالله. يعني تشن الباء مباشرة للدات هي لله سبحانه وتعالى. وعندما تتبرك تتبرك بأسمائه لأن الله سبحانه وتعالى وزع نعمه على عباده من خلال أسمائه الحسنى وصفاته وصفاته العلى من خلال تلك الأسماء كل اسم وما يناسبه وكل صفات وما يناسبها الله سبحانه وتعالى يقول العلمة هو علم على الدات لواجب الوجود المستحق لجميع العبادات هذا تعريف, تعريف الأشعر لله سبحانه وتعالى علم كتعرفوا العلم اسم العلم اسم العالم هو اسم الشخص أحمد علي ماشي الصفه إذا قلنا العالم يعني نق... نعني في ماذا نزيل ماذا نزيل الصفات نزيل الصفات اسم العالم هو أحمد ومكة بالنسبة للعالم المكاني و, و... اخره يعني العالم المادي العالم العوالم المختلفة الله عالم على الدات لواجب الوجود مستحق لجميع العبادة بحيث إذا أردت أن تنسب بصيفة تنسبها لمن لله سبحانه وتعالى اذا اردت ان تنسب الالوهيه تنسبها لمن لله لا اله الا الله أي تحصر العبوديه والالوهيه في الله سبحانه هو وحده المستحق لعبادتك هو وحده سبحانه وتعالى المستحق لطاعتك هو وحده سبحانه وتعالى المستحق لجميع تصرفاتك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ولذلك المشركون يعرفون هذا اللفظ يعرفون هذا الاسم ولا انسهلتم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله له علم على الذات علم على الذات الالهيه ولكنهم يقولون اجعل الالهه الهه واحده المشكل عندهم في الالهه اجعل الالهه اله واحده لين اتخذت الهه غير لا اجعل انك من من المسجونين اذا فالمشكل عندهم الإله قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل صرمدا إلى يوم القيامة من إله مشكل ماشي في الله وإنما في إله من إله غير الله يأتيكم غير الله لا معروف لا نناقشه غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار صرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله أي من إله من تلك الآله التي تعبدونها هبال يغوث من نصر ناصر إلى غير ذلك من إله غير الله ياتيكم بليلين سكنون فيه ومن رحمته إلى آخر الآية فالله علم على الدات ولذلك يقول كثير من العلماء هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاء لأنه خاص بالله سبحانه وتعالى وإذا قلنا الله فإنه ينصرف لله سبحانه وتعالى ولا ولا يخالف في ذلك أحد من الناس الشخص يقول رب من الولاهي هو التعبدي والشغف والمحبة أو من الألوهية بمعنى العبادة والعبودية الخلاف في ذلك يعني معروف الرحمن بسم الله الرحمن إنما تقول بسم الله تبدأ بالله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض تبدأ بالمتفق عليه غير المختلف فيه ثم تسني بالرحمن والرحمن وصفة له والصفة لا الصفات في حق الله سبحانه وتعالى اسماء لماذا لان الصفة هي التي تنتقل تكون مرة موجودة ومرة معدومة ولكنها بالنسبة لله سبحانه وتعالى قائمة بذاته لا تتزحزح سميتها صفاتي او سميتها اسماء فلا مشاحة في فلا مشاحه في للسلاح والقرآن الكريم يقول وللله لسماء الحسنى فدعوا بها وقال هذا لما كانت قريش تسمع للرسول صلى الله عليه وسلم هو يقرأون مثل هذه الكلمات الرحمن الرحيم كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا عند ركابه كما ورد في في الحديث وهو يقول يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم فقالت قريش انظروا إلى هذا الذي يدعوكم إلى عبادة الله الواحدين يعبده إلى هين يعبدون الرحمن الرحيم فانزل الله تعالى يعني جوابا عليه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الاسماء الحسنى فانك اذا قلت يا الله او قلت يا رحمن او قلت يا رحيم لم تتجاوز واحده لم تتجاوز واحد انما دعوت واحده اما تعدد اسمائه وصفاته فذلك يدل على شرفه لان العرب يقولون كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى كطرة الأسماء تدل على شرفي المسمى كطرة أسماء الله سبحانه وتعالى لا تخالف أن يكون واحدا متفردا في ذاته سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله الرحمن هذا اللفظ خاص بالله سبحانه وتعالى عام في دلالته عام في معناه خاص في لفظه تعرفون هذا الفرق خاص في لفظه عام في معناه خاص في لفظه لا يتسمى به شخص لا نسمي به فردا من الأفراد وإنما هو خاص بالله سبحانه وتعالى لا نطلق لفظ الرحمن إلا على الله سبحانه وتعالى ولم يجر أحد في التاريخ على أن يسمي نفسه رحمن أو أن يسمي ولده أو غير ذلك رحمن إلا شخصين فقط أحدهما سمى ولده رحمانا قال العلم فنزلت النار من السماء فأحرقته. احرقت ذلك الولد وذهبت به الثاني مسيلم الكذاب هذا الكذاب الذي ادعى النبوه وسمى نفسه رحمن ليمامه سمى نفسه رحمن ليمامه فوقر في في اذنه وقلبه كذاب اليمامه فوسيم بالكذاب الى ان يرسل الله الارض ومن عليها حتى صارت صفه الكذاب أعلق به والصق من مسيلم الاسم ديالو العالم شنو هو مسيلمه والصفه ديالو شنو هي لكذاب ولكن لو قلت للشخص مثلا مسيرمة يقول أهوة أتقصد الكذاب يعني الكذاب عنده أعرف من ماذا من مسيرمة صفته أشهر من اسمه لماذا لأنه كذاب على الله وافصر على الله كزيما فسمى نفسه رحمانا فسماه الله عز وجل كذاب فالتسقت به هذه الكلمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هذا من حيث اللفظ فلفظه خاص بالله سبحانه وتعالى أما من حيث الدلالة هو الذي وسعت رحمته كل شيء رحمان هذه الرحمة رحمة الرحمن يستفيد منها المؤمن كما يستفيد منها الكافر يستفيد منها الطائع كما يستفيد منها العاصي يستفيد منها العاقل كما يستفيد منها غير العاقل يستفيد منها الحي كما يستفيد منها الجمد ما من شيء شيء إلا وهو مستفيد من رحمة الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت كل شيء مما تراه منسجما منضبطا بديعا إلا ويستمد انتظامه يستمد إبداعه يستمد جماله ورونقه من رحمة الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت عرفتم ما هذه الدلالة يعني الكافر ينام ويطمئن في نومه من ان استمد هذا الاتمان من رحمه الرحمن ياكل ويشرب وينعم باكله وشربه من ان استمد هذا هذه النعمه من رحمه الرحمن يلد ويكون له أبناء ويكون له نجبا ويتعلمون ويعلمون ويفقهون وهم كافرون بالله عز وجل من ان استمد هذا من رحمه الرحمن ولذلك يقول العلماء الرحمن هو المنعم اكتب هذه الجملة إذا كنت تكتب الرحمن هو المنعم بجلائل النعم أي النعم الظاهرة النعم التي هي الصحة والمال والأولاد والمنصب وكذا وكذا مما يتمتع به الإنسان في هذه الدنيا كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوره اذن رحمه الرحمن هي جلاء اللي عم هي النعم الظاهره فالسماء لا تابى ان تضل احدا مؤمنا كان او كافرا والمطر لا يأبى ان يسقي احدا مؤمنا كان او كافرا والارض لا تابى ان تقل احدا او ان تحمل احدا مؤمنا كان او كافرا كل واحد يعني يبطش عليها كما, كما يشاء وكما يحب من الذي مهدها له ومن الذي جعل له هذا السقف ومن الذي جعل له هذا السراج الوهاج وهذا السراج المنيرة ومن الذي أنعم عليه بهذه النعم إنه الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت حتى الشات إذا كانت ترضع رضيعها وأرادت أن تبتعد عنه ماذا تفعل؟ يعني تدير برجلها هكذا حتى لا تضرب الصغير من الذي ألهمها هذه الرحمة؟ وهذا العطف والرأفة بصغيرها؟ الرحمن حتى الدجاجة إذا كان لها صغار وكان لها فراخ كيف تكون يعني تدافع عنهم وتكشر عن انيابها وتحاول أن تستميت وتبدل الغالي والنفيس من أجل المحافظة على صغارها وإذا جلست فإنها تفترش ريشها وتفترش جناحها من أجل أن تحميه من القر والحر من, البر من البرد والحرارة من, من الذي أودع هذه الرحمة الرحمن اذا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فهمنا المنعم بجلال النعم اما الرحيم فلفظه عام ومعناه خاص عكس الرحمن الرحيم لفظه عام بمعنى يطلق على الله ويطلق على غيره على غير الله فنقول الله رحيم ومحمد صلى الله عليه وسلم رحيم بامتي وأبو بكر رحيم بأمة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الرسول الله وسلم وعمر رحيم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وإنما يرحم الله من عباده الرحمه يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء فالله سبحانه وتعالى بك رحيم وأنت رحيم بذعاء في الخلق الذين بجانبك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عن التم حرس عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فهذا اللفظ رحيم يطلق على الله ويطلق على غير الله سبحانه وتعالى من حيث اللفظ أما من حيث الدلالة فمعناه خاص بالمؤمنين من حيث الدلالة معناه خاص بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما كيف؟ لأن الرحيم لأن الرحيم هو المنعم بدقائق النعم الرحمن بجلائل النعم والرحيم بدقائق النعم ما هي دقائق النعم؟ نعم دقائق. دقائق دقائق هي من جلائل النعم الدقيق الامر الأمر الدقيق ما يترى لك على غير حقيقته ما يتراءى لك يظهر لك ولكن على غير حقيقته يبدو لك هذا الامر شرا ولكن في طياته خير عظيم مثلا اذا حب الله عبدا ابتلاه واش لابتلائه من الرحمه ولا من العذاب ولا من الرحمه الدقيقه الابتلاء رحمه دقيقه اذا حب الله عبدا ابتلاه اذا حب الله عبدا اصاب منه لأنه يريد أن يلقاه نقيا طاهرا كيف يلقاه نقيا طاهرا وهو يبطش في هذه الدنيا ابتلاه صفاه كما يذهب صاحب الذهب والذهب عزيز الذهب شيء نفيس ولا لا ولكن إذا أردت أن تصفيه ماذا تفعل تذهب به إلى النار تذهب لتصوغه من جديد وتعطيه نظاما آخر وشكلا بديعا ورونقا جميلا فتصفيه النار ما تزيده النار إلا رونقا وجمالا، فكذلك المؤمن لا يزيده الإبتلاء إلا نصاعة ورضا بما كتبه الله عز وجل عليه وإيمانا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقذري وإيمانا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقذري. الفضيل بن عياد رحمه الله تعالى عليه كان صديقا لعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عليهما وكان عبد الله بن المبارك الجهاد على الجوار. وكان الفضيلة من عياض ويصير للجوار على على الجهاد فضيل من عياد مشايل مكة مجاورا عند الكعبة طائفا راكعا ساجدا ثاليا القرآن والابن المبارك في خراسان وفيما يسمى اليوم أفغانستان في خراسان يجاهد في سبيل الله ليلا نهار كثبلي وحدة واحد وحد من أبيات من بينها يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب كنت تخضب الخد ديالك والنحر ديالك بالدموع كتبكي على الله سبحانه وتعالى بالليل ونهار فنحن من جلودنا بيش؟ بالدماء ديال الشهداء بالدماء ديال الجهاد في سبيل الله المهم من لي, الفضيل بن من لي جاء عبد الله بن مبارك من خراسان وجاء الفضيل بن عيض لقاء والتاني في العراق أي في منطلقهم الأصلي فسأل عنه ماذا فعل الفضيل؟ قالوا له مريض. قال تعالى ونجرب الشيخ. أجي ونجرّبه. وإيش فعلنا؟ الفضيل لا شيء واحد آخر. ذهبوا عنده وطرقوا عليه بابه. فلما دخلوا سأله ابن المبارك. قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ترك العبد شيئا إلا لله إلا عوضه الله خيرا منه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإنسان إذا ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فما الذي عوضك الله مما تركت يعني تركت صحتك وعافيتك وأصبحت مريضا هزيلا فما الذي عوضك الله مقابل هذه الصحة اللي مشات قال الرضا بما أنا فيه عوضني الله ذهب بالصحة وأعطاني الرضا الرضا هكذا هك هك هك توزن توزن الأفهام والعقول ودقائق الرحمة أعطاني الرضا بما أنا فيه الرضا بما أنا فيه قال ألم أقول لكم إنه شيخ إنه على أحسن ما يرام يقول من بركة أصحابه ألم أقول لكم انه على أحسن ما يرم يعني يثني عليه في, في في ذلك فالرحيم هو المنعم بزقائق النعم أي النعم التي تصف في العبد وتنقيه كما ينقي الصائغ ذهبه وفضته حتى تكون انصع ما كانت وحتى تكون أجمل ما كانت حتى يلقى هذا العبد الله سبحانه وتعالى وما عليه من خطيئة وما عليه من خطيئة عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير ان صابته درا صبر وهي بيت القصيد درا يصبر ويتحمل لكي تكون كفارة له وإن صابته السراء شكر فكان خيرا له. هو دائما ربح هو دائما ربح لأنه يؤمن بالقضاء والقدر خيري وشري حلوه ومره لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكو. فمن دقائق النعم نذكر واحد من دقائق النعم القصة المذكورة في صورة الكهف قصه الغلام الذي قتله شكون قتله الخضر مع موسى عليه الصلاه والسلام في الظاهر جلال النعم في الظاهر ماذا فعل الخضر يعني فعل جريمة قتل نفسا زكية أو في روايه زاكيه النفس الزاكية الطاهره التي لم تقتر في بعد فكيف قتلها وهي لم تجني الذنوب ولم تستحق القتل كيف قتلها هذا هو الظاهر ولكن في الباطن أن هذا الغلام سيرهق أبويه سيرهقهما طغيانا وكفرا فمن الاحسان إليهما ومن الرحمة بهما يرحمك الله ومن الرحمة بهما أن يزيل الله عز وجل هذا الولد في الطريق وأن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وأما الغلام فكان أبواه مومين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا زي فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة كيرد عليه يعني قال لي قتة نفسا زاكية قال لي خير منه زكاة وأقرب رحمة رحمة, رحمة. الراء والحاء والميم أي من رحمة الله بهذين المؤمنين أن يزيل في طريقهما ابنهما هذا ولكن لعلك تقول فلماذا لم يزيل هذا الابن في الأزل أما يتقول شقا قال لا أراد أن يجمع لهما بين فضل الصبر وفضل الشكر أراد أن يكون من الشاكرين الصابرين في الوقت نفسه صابرين عن الابن المفقودين وفرحين مسرورين شاكرين للابن المولود الجديد الذي ابعثه الله سبحانه وتعالى رحمة يعني أراد أن يصفيهما بالأول وأن يحليهما بالتاني كما يقول علماء الطربية كتعرفوا هذا المصطلح يحلي ويخلي ويحلي يحلي ويخلي التخلي هو الأول ثم ياتيش التحلي. التخلي بمعنى أن تصفي وان تنقي وأن تزيل من الإناء كل ما يعلق به من القادورات ثم تملأه بما هو مطلوب ومما هو جميل وبما هو محبوب فكذلك يفعل الله عز وجل بهدين العبدين وكذلك يفعل بعباده أنه يعود لهم يذهب الله سبحانه وتعالى بشيء مما هم يعليقون به ومما هم تشبتون به من أجل أن يكفر عنه ومن أجل أن ينقيهم ثم يعودهم الله سبحانه وتعالى خيرا منه. هذا ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يفقد الإنسان ابنا عندما يفقد تفقد زوجات وزوجًا، عندما يفقد الزوج زوجة النبي صلى الله عليه يعلمون أن قر الله مخلفني خيرا منه. الله سبحانه وتعالى تسأله أن يعطيك خير منه. أنت عالق بالأولي ومتشبث به ومصاب بفقدانه، ولكن الله سبحانه وتعالى عالم بعلمه أن ذهابه خير. وان ياتي بشخص اخر خير لك من ان يبقى الاول اذا فالانسان الذي يشرف على هذا المقام من من الايمان بالقضاء والقدر سيكون سعيدا في حياته وسيكون مطمئنا في حياته وسيكون بخير وعلى خير في حركاته وسكناته لانه ما فاته لا يندم عليه وما آته لا يفرحه فرح البطر ما معنى فرح البطر فرح الكبر والتجبر ولكن يفرح به فرح العبد بنعمة الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح الفرح بنعمة الله وشكر الله عز وجل على تلك النعمة هذا أمر مطلوب ولكن فرح التكبر وفرح البطر هذا من ينعنه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين أن تقول إنما أتيت على علمين عندي لو لم أفعل كذا أنا بذلت جهدا أنا فعلت كذا وفعلت كذا وتمن الله يمنع عليكم أن هداكم لليماني إن كنتم صادقين فهذا مثال بسيط لدقائق النعم ها ديني العبدين المؤمنين أزال الله عز وجل أمامه هذا الابن هذه النفس التي سمها موسى زكية ولكن الخضر عليه الصلاة والسلام أطلع والله عز وجل على شيء من أجل أن يكشف لنا شيئا من الغيب وغيكش لنا واحد واحد شوية شوية من الغيب مش نكون مطمئنين في مجريات المقادير لكي نقول قدر الله وما شاء فعل لكي نقول كل ما فعل الجميل الجليل فهو فهو جميل ولذلك ورد في الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا لأن كل مصيبة تصيب العبد في نفسه وماله وولده وجميع حركاته وسكناته إلا وكان له فيها خير أما إذا جاءت في الدين فهي الحالقه اذا جاءت في الدين فهي التي تحلق الدين ولا تحلق الشعر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما لا تجعل مصيبتنا في ديننا اذا جاءت في الولد كانت كفاره اذا جاءت في الصحة كانت كفاره اذا جاءت في المال كانت كفاره اذا جاءت في أي شيء من هذه الأشياء التي يتمتع بها الانسان ويعلق بها ويذجب بها في هذه الدنيا كانت كفاره اذا جاءت في الدين كانت مصيبة وكانت كارثه والعياذ بالله لما لا تجعل مصيبتنا في ديننا إذن هذا شيء بسيط وقليل جدا مما يتعلق بالبسملات والكلام فيها طويل الزيلي يعني لو وردنا أن نفصل فيما احتجنا إلى كثير من الحلقات وكثير من الدروس فهذا ما يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال المؤلف رحمه الله الحمد لله المتفرد باسمه الأسماء المختص بالعز الأحمى الذي ليس دونه متها ولا وراءه مرمى الظاهر سبحانه وتعالى لا تخيلا ولا وهما الباطن تقدسا لا عدما وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على أوليائه نعما عما وبعت فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما وأزكاهم محتيدا ومنمع وأرجحهم عقلا وحلما وأوفرهم علما وفهما وأقواهم يقينا وعزما وأشدهم به رأفة ورحما وزكاه روحا وجسما وحاشاه عيبا ووصما وآتاه حكمة وحكما وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآدانا صما فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما افتتح النظم بعد البسم بالحمد الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالحمد له والصلاة ولما أقول والتصلية ما تقولش تصلية لأن التصلية هي النار وتصلية الجحيم صلىه بمعنى حرقه وصلى عليه صلاة بمعنى يعني دعاه أو شرفه وكرمه وغير ذلك من العبارة لمستعملة المصنف رحمه الله تعالى عليه أراد أن يجمع بين الحسنين أي بين البداءة بالبسملة والبداءة بالحمدلة وقد اشترنا إلى أن الحديث المذكور كل امر ديبال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطر أقطع فيه الحمد لله فيه ذكر الله فيه ولكن هذا يحتاج إلى كلام طويل ولذلك نرجئه إلى الدرس المقبل بحول الله سبحانه وتعالى فإلى ذلك الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا وإياكم هذا الجمع مباركا مرحومة وأن يجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا غانما معصوما اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا الله مجعل بلدنا هذا بلد آمن ومطمئن وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلادنا هذا بلادا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم وفق ولي امرنا مولانا محمد السادس اللهم وفقه لما تحبه وترضاه اللهم انصره نصر تعز به الدين وتذل به القاب عذاب الكافرين اللهم وفقه للخير وعينه عليه يا رب العالمين اللهم احفظه في ولي عادي مولانا الحسن